วัน وَلَغِى خَلَقْنَاكُم اَن نُادِمَ كُلًا غَوَيْنَا وَجَعَلْنَا لَكُم مِّن نَّفْسِهِ كِوَانًا اَنَّ عِندَنَا وتقول امِ تَمْضِي اشهد دو حبانكم سد кто شاهدتهم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مسأنسفون